بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا وإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وي ونطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيبا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منه لكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مدكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زبهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقأهم ربهم شرابا طهورا إن إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أبثالهم تدديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء الله كان علي من حكيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما